هو يتمنى أن يترك هذا الأمر في يوم من الأيام فرمضان فرصة سانحة لهذا الإنسان ليتخذ القرار والإخوان كما فهمت من الشيخ أبو عمر الشيخ محمد المعيوف مدير الجمعية أن هناك نسبة الذين يقنعون التدخين في رمضان تزداد هذه النسبة لأنه فعلا يكون فرصة سانحة لي للإنسان يتخذ مثل هذا القرار والإنسان يمر بثلاثة مراحل يمر بثلاثة مراحل عندنا أول شيء المجاهدة ثم ينتقل بعد ذلك إلى العادة ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاستمتاع التحدي كيف أن الإنسان يتجاوز مرحلة المجاهدة والمجاهدة مدتها 21 يوم هذا علميا بعد دراسات وجدوا أنها مدت 21 يوم حتى أنا يعني كنت في حديث مع بعض طلبة العلم عندنا في القسم في جامعة أمك سعود تكلمنا بعض الدكاثرة في موضوع المجاهدة ال21 يوم وش سره هل لها تاصيل شرعي فعلا وجدنا لها حديث من ترك صلاه الجمعه ثلاث ثلاث جمع ختم ختم على قلبه ثلاث جمع ترى ثلاث اسابيع معنا 21 معنا 21 يوم اللي قدر يترك ثلاث صلاه الجمعه ثلاث مرات معناه انه ثلاث اسابيع مرت عليه ختم ختم على قلبه فليس هذا تجاوز مرحله المجاهده يتخلى بعد ذلك الى مرحله العاده وهذا ينطبق على موضوع القراءه اللي تكلم عليه الدكتور قبل قليل في القسم الدكتور فهد. وكذلك يعني أو, أو موضوع الرياضة أو أي موضوع من أمور الحياة يستطيع إنسان أنه ينتقل من مرحلة عبادة مرحلة المجاهدة ينتقل بعدها إلى مرحلة العادة 21 اليوم ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الاستمتاع ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة, مرحلة الاستمتاع فأنا أقول وآخر أمر الحقيقة يعني أحب أن, أن أنبه له وأن ألفت انتباه الإخوة المشاهدين إليه هو أن هذه البلد المباركة بلد مستهدف صحيح. ولذلك الشيخ بن عثمين رحمه الله لك كلمة خالدة تكتب بمأذب يقول ولقد علم أعداء الدين بأن هذه البلاد هي قبلة الإسلام والمسلمين في العالم صحيح. صحيح. فإن استطاعوا أن ينتزعوا الدين من هذه البلاد فقل على الدين السلام ولن يستطيعوا, ولن يستطيعوا. لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذه الشريعة فهذا البلد مستهدف أبناؤه مستهدفون وهناك يعني وقائع وشواهد كثيرة تؤكد وتثبت بأن هناك حملات شريسة لاستهداف هذا الشعب وهؤلاء الأبناء وهذا الجيل وتخديره ويعني ألفت في عضو هذا الشعب لكي لا ينهض ولكي لا, لكي لا يستقر ولكي لا ينهض وأن يبقى دائما في, في مثل هذه الأوحال وأن يبقى دائما اهتماماته اهتمامات دنيئة واهتمامات ضعيفة لكن إن شاء الله إن شاء الله أملنا في الله كبير و من تفائل و, و... و... تفائل يتفائل و النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفائلوا بالخير يتجدوا صحيح أن نحن نتفائل كثيرا و بالله سبحانه وتعالى أكبر أن القادم أفضل و أن شعبنا عندهم من الوعي و يزداد يوم بعد يوم أنهم مدركون لمثل هذه المخططات التي تستهدف شبابنا و تستهدف بلادنا و ديننا قبل قبل كل شيء الله أعطيك العافية الشيخ يكتب بماء الذهب أيضا حين أودنا قبل أن ننتقل الدكتور عندنا الآن نموذج شخص yeah. مدعاة